أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا له كانوا مسلمين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 وما كانوا إذا منظرين إِنَّا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا له لَحَافِظُونَ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 ما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين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 وَإِنْ شَيْئٍ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ أَمَاءَ مَاءٍ فَأَسْقَيْنَاكُمْهُ وَمَا أنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ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 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ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 إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ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 وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ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 قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إلا <تصفيق> <تصفيق> امرأته <إن قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون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 وَاِنَّ لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يسر 117. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا ولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وَإِنَّهَا لبسبيل مقيم مُقِيمٌ في فِي ذَلِكَ للمؤمنين لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كلب أصحاب الحجر المرسلين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 هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما مكت تعن به أزواج منهم ولا تحزن عليهم وخف جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنس الا انهم عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المسلمون تهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.